أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله الله. الثاني مفهوم الوصف موضوع البحث المقصود بالوصف هنا ما يعم النعت يعني النحوي وغير النعت فيشمل الحال والتمييز ونحوهما مما يصلح ان يكون قيدا لموضوع التكليف كما انه يختص بما اذا كان معتمدا على موصوف فلا يشمل ما اذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم نحو والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما فان مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب السلام عليكم ورحمه الله عشان. انتهينا من الكلام في مفهوم الشرط السلام عليكم ووصلنا إلى أن أو انتهينا إلى أن المصنف يقول أن الجملة الشرطية عليكم أن الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما دلت على الثبوت عند الثبوت وبعبارة أخرى المصنف يذهب إلى أن الجملة الشرطية لها مفهوم بحثنا لهذا اليوم في مفهوم الوصف هل الجملة الوصفية لها مفهوم كما كان للجملة الشرطية مفهوم أم لا فمثلا إذا قال المولى لعبده أكرم رجلا عالما أو أكرم الرجل الكبير إذا قال هكذا هل لهذه الجملة الوصفيه مفهومون أم لا هنا عندنا في هذه الجمله موضوع وعندنا ايضا قيد لهذا الموضوع الموضوع هنا هو الرجل والقيد يعني الوصف هنا هو الكبير والعالم هذان وصفان للرجل وبعباره اخرى عندنا موصوف وعندنا صفه الموصوف عبارة أخرى عن الموضوع وصفه عبارة أخرى عن القيد خب فهل الجملة الوصفية مفهوم أم لا هنا إذا نظرنا إلى هذه الجملة أكرم الرجل العالم إن قلنا أن الوصف له مفهوم فهذا يعني أن غير الرجل العالم في الجملة الأولى لا يجب أن يكرم وفي الجملة الثانية أيضا يعني أن غير الرجل الكبير لا يكرم فالصغير لا يكرم على هذا القول إن قلنا للوصف مفهوم. وإن قلنا لا الوصف ليس له مفهوم فهذا يعني أن غير العالم أن غير الكبير مسكوت عنه مسكوت عنه لا نقول أنه لا يجب إكرامه لا لا وإنما مسكوت عنه قد يحتاج إكرامه إلى دليل آخر أما إذا قلنا الوصف ليس له مفهوم فهنا غير العالم غير الرجل الكبير لا يدل على عدم وجوب إكرامه وإنما مسكوت عنه خب فهل الوصف مفهوم أم لا قبل أن في هذا البحث يقول المصنف مره الجمله الوصفيه فيها قرينا توجد فيها قرينا على ان هذه الجمله لها مفهوم او ليس لها مفهوم يعني عندنا قرينا خاصة تدل على ان هذه الجمله الوصفيه لها مفهوم ما هي القرينة القرائن كثيرة أحد تلك القرائن قرينة مناسبة الحكم للموضوع السلام عليكم مثلا في هذه الجملة أكرم الرجل العالم هنا قد يقال بالمفهوم لهذه الجملة قد يقال لماذا لأنه عندنا قرينة خاصة وهذه القرينه هنا هي مناسبه الحكم والموضوع فان الحكم هنا وجوب الاكرام والموضوع هنا العالم قد قد يقال هنا هذه قرينه لان حكم الاكرام وجوب الاكرام لا يتناسب الا مع العالم الذي درس واتعب نفسه وبلغ مرتبه عالية من العلم قد يقال هذه المناسبة هنا الحكم يناسب الموضوع وهو أن الإكرام لا يليق إلا بالرجل العالم قد يقال هذه قرينة إنما الكلام إذا كانت الجمله الوصفية مجرد عن القرائن لا توجد قرينة حتى هذه القرينة مناسبة الحكم للموضوع حتى هذه غير موجودة سلام عليكم عالم ناو الكبير الكبير هذا الكلام في العالم نعم لا شوف أكرم أكرم الرجل العالم صحيح هنا قد يقال قد يقال هذه الجملة لها مفهوم وعندنا قرينة خاصة على وجود المفهوم لها ما هي القرينة؟ يقولون عندنا في الأصول قرينة تسمى مناسبة في الحكم والموضوع أو للموضوع قد يقال هنا الحكم وجوب الإكرام صحيح؟ لكن الموضوع هنا الرجل العالم هذا الموضوع قد يقال العالم مقصد هو الرجل في الرجل يعني بل أي الوطف يعني فقد نقول هنا قرينه داله وهي كون الرجل عالم يعني كون الاكرام لا يليق الا بالعالم قد يقال سيدنا هكذا انما الكلام اذا كانت الجمله الوصفيه مجرده عن القرائن مثلا كقولنا اكرم الرجل الكبير هذه الجمله قرينه هنا عن المفهوم او على عدم المفهوم غير موجوده هنا ما تقولون هل نقول هذه الجمله الوصفيه المكونه من الموصوف ومن الصفه تدل على المفهوم فغير الكبير يعني الولد الصغير غير الكبير لا يجب اكرامه ان قلتم هكذا فنقول الوصفيه لها مفهوم ان قلتم لا غير الكبير لا نقول لا يجب إكرامه وإنما نقول مسكوت عن عن إكرامه مسكوت عن عدم إكرامه أيضا مسكوت أما لا نحكم بعدم وجوب إكرام غير الكبير إذن نقول لكم إذا قلتم بهذا فالجملة الوصفيه ليس لها مفهوم قد يقول قائل قبل الدخول في البحث حددوا لنا موضع النزاع موضع البحث أين عرفوا لنا معنى الوصف لان الوصف مرة يكون وصف نحوي ومرة يكون وصف أصولي وفرق بين الوصفين الوصف النحوي عباره اخرى عن النعت قرات في اللغة دا. عبارة أخرى عن النعت والنعت في النحو يشمل خمسه افراد يشمل يشمل الوصف والنعت والوصف لفظان مترادفان كما يقولون في النحو النصف الوصف هو النعت وبالعكس خب فيشمل الوصف ويشمل التوكيد ويشمل البدل ويشمل العطف ويشمل لعله المضاف ولا يشمل النعت النحوي ولا يشمل الحال والتمييز لا يشمل هما بينما بينما الوصف الاصولي يشمل النعت النحوي ويشمل ايضا الحال والتمييز امثل مثال الوصف يشمل اولا النعت النحوي كقولنا مثال النعت النحوي كقولنا اكرم الرجل العالم او العادل الاخري هذا وصف صفة وصفة تتبع الموصوف كما عرفتم هذا نعت او وصف نحوي وايضا المضاف فنقول اكرم الرجل يوم الجمعة يوم الجمعة ويشمل المجرور فنقول أكرم رجلا من الفقراء من؟ من الفقراء بعد ويشمل عفوا يوم الجمعة أنا قلت مضاف أو ظرف يوم الجمعة أكرم رجل يوم الجمعة ظرف أنا اشتبهت العلم اشتبهت الظرف يعني اكرم رجلا يوم الجمعة أما المضاف مثاله فنقول هكذا فنقول هكذا في المضاف في الغنم السائمة صوم السائمة زكاته نقول هكذا في الغنم السائمة زكاته هذا النعت النحوي ولكن الأصولي أوسع من النحو يشمل هذه الأمور المذكورة ويشمل غيرها أيضاً فالوصف الأصولي يشمل أيضاً الحال فنقول هكذا أكرم رجلاً راكباً أو نقول ماشياً أو جالساً إلى آخر هذا حال أكرم الرجل في حال كونه راتب في حال كونه ماشي في حال كونه جالس أو قائم أو الآخرة ويشمل الوصف الأصولي أيضاً ويشمل الوصف الأصولي أيضاً التمييز. فيقول المولى لعبده اشتر اشتر يعني اشتري اشتر قفز برن اشتري قفز برن هذا تمييز فاذا الفرق بين الوصف النحوي والوصف الوصولي ان الوصولي اوسع فالنعت او الوصف النحوي يشمل خمس افراد فقط بينما الوصف الأصولي يشمل هذه الخمسة النحوية وغير هذه الخمسة النحوية أيضا فيدخل في دائرة الوصف الأصولي الحال والتمييز أيضا إذن على هذا نعرف الوصف الأصولي عرفوه يقولون الوصف الأصولي هو كل لفظ تعريف الوصف الأصولي كل لفظ يضيق كل لفظ يضيق معنى الموصوف معنى الموصوف ويقلل من شيوعه وانتشاره واضح معنى التعريف بعد كل لفظ يعني كل صفة كل قيد كل لفظ يقيد معنى الموصوف مثلاً إذا قال المولى أكرم الرجال يختلف عن قوله أكرم الرجال العدول فالعدول وطف قيد وضيق صحيح؟ واضح ضعان وقلل معنى الرجال إذا كان الرجال مثلاً مئة مئة عددهم مئة المولى يقول اكرم العدول فقط ولنفرض العدول مئة عفوا 50 واضح فالوصف الاصولي كل لفظ يضيق معنى الموصوف ويقلل من شيوعه او من انتشاره وشموله الى اخره واضح فاذا الوصف الاصولي الوصف الأصولي كما عرفنا ولكن إلى هن الفرق بين الوصف النحوي والأصولي بعد الفرق بين النحو والأصولي واضحتم خوب إلى ولكن الأصوليون حينما نظروا إلى الوصف وجدوه على قسمين وجدوه على قسمين قسم من الوصف يعتمد على موصوف قسم من الوصف يعتمد على موصوف كقولنا أكرم الرجل العالم هنا الرجل موصوف والعالم أو العادل صفة فالصفة هنا اعتمدت على موصوف مذكور في الجملة أكرم الرجل العادل أو العالم هنا صفة العالمية وصفة العادل معتمده على الموصوف وهو الموضوع هنا أي الرجل واضح؟ هذا قسم وقسم آخر الوصف فيه لا يعتمد لا لا يعتمد على الموصوف بمعنى يذكر الوصف من دون الموصوف من دون الموصوف فيكون الوصف نفسه فيكون الوصف نفسه موضوعا للحكم في المثال السابق موضوع الحكم هو الرجل العادل صحيح؟ هنا في هذا القسم الثاني ما عندنا ذات ما عندنا موصوف يعتمد عليه الصفة لا يذكر الوصف مجرد عن الموصوف مثلا كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسارقة والسارقة تقطع إلى اخره هنا لم يقل لم يقل اقطعوا يد الرجل السارق لم يذكر الموصوف هنا رأسا والسارق والسارقة فإذا نفس الوصف هنا وصف السارق نفس الوصف هو موضوع الحكم هو موضوع وجوب قطع اليد نفس الوصف هنا هو موضوع قطع اليد لم يقل المولى اقطعوا يد الرجل حتى نقول ذكر الموصوف وصفة تعتمد عليه لا لا هنا المولى قال والسارق والسارقة أو والزانية والزاني مباشرة فذكر الوصف ولم يذكر موصوف حتى يعتمد عليه الوصف وإنما المولى هنا جعل الوصف نفسه موضوعا للحكم يعني وجوب قطع الياء ما ادري واضح مثل الثاني عند الجميع خب اذا هذا واضح يقول المصنف موضوع البحث هنا في القسم الأول في القسم الاول هو الذي يكون للوصف نعم معتمد يكون له موصوف يعتمد عليه الوصف لماذا القسم الثاني لا يدخل؟ القسم الثاني يقول المصنف هذا لا يدخل هنا يدخل في مفهوم اللقب كما سيأتي مفهوم اللقد أما عدم دخول القسم الثاني هنا فلأننا قلنا في تعريف الوصف قلنا الوصف يحتاج إلى موضوع يحتاج إلى موصوف وهنا في القسم الثاني لم يذكر الموصوف فاذا لم ينطبق عليه تعريف الوصف هنا قلنا الوصف كل لفظ كل لفظ يقيد يقيد ماذا يقيد معنى الموصوف عن الموضوع بعد فلا بد ان نفرض في الوصف هنا نفرض موضوعا اولا ونذكر له الوصف في القسم الثاني موضوع ما موجود موصوف عفوا ما موجود وإنما الموضوع نفس الوقف ونحن كلامنا هنا في الموصوف نحتاج أن يكون عندنا موصوف أولا ما أدري اتضح نحن نقول الأصوليون حينما نظروا ايه الوصف وجدوه على قسمين من الناس ساده وجدوه على قسمين القسم الاول وجدوا بعض الاوصاف تعتمد على موصوف مثلا اكرم الرجل العالم اكرم الرجل العادل هنا موصوف يعني الموضوع موجود وهو الرجل واصف ايضا وهي العداله او العلم موجوده ايضا هذا قسم وقسم آخر الوصف لا يعتمد على موصوف بل نفس الوصف هو هو موضوع الحكم تلتفتوا هناك في الجملة الأولى عندنا إكرام يعني الحكم وجوب الإكرام وعندنا موصوف يعني رجل وعندنا صفة يعني عالم أو العادل هنا في القسم الثاني ما عندنا موصوف عندنا حكم وصفة فقط هناك عندنا ثلاث أمور حكم وموصوف وصفه هنا عندنا أمران فقط حكم وصفة فقط ما عندنا موصوف في القسم الثاني المطمث يقول في القسم الثاني نفس الصفه هي موضوع الحكم يعني موضوع قطع اليد خب كلامنا هنا في, في الجمل الوصفية في القسم الأول في الصفة التي تعتمد على موصوف خب لماذا لا يدخل القسم الثاني القسم الثاني يقول المصنف لأننا في تعريف الوصف ماذا قلنا قلنا كل لفظ يضيق من معنى الموصوف هذا يعني فرضنا وجود الموصوف يعني عندنا موضوع غير الصفة بينما في القسم الثاني موضوع موصوف ما عندنا فيخرج عن محد الكلام نعم يدخل في باب مفهوم لقد كما سيأتي ها شيخنا ازاي اتضحا اذا اذا كلامنا هنا في الجمل الوصفيه يشمل فقط فقط تلك الجمل الوصفية التي تعتمد على موصوف حتى حتى حتى لو ارتفع الوصف يبقى الموصوف فنقول بعدها فنقول بعدها إذا ارتفع الوصف وبقي الموصوف هل ينتفي الحكم ايضا ام يبقى الحكم وبتعبير اخر هل للوصف مفهوم ام لا ما ادري واضح الى هنا ما أدري واضح الى هنا عند الجميع بل اذا انتفى الوصف يبقى الموصوف كما قلنا في الشرطية بعد قلنا ان جاءك العالم فاكرمه اذا انت الشر يعني المجيء هل ينتفي الاكرام ام لا هنا نقول ايضا اذا انت في الوطف هل ينتفي الاكرام ام لا ان قلنا نعم فالجمله الوصفيه لها مفهوم ان قلنا لا فالجمله الوصفيه ليس لها مفهوم اتضح محل النزاع اتضح التفتوا اذا دخول الوصف في محل النزاع يحتاج الى قيدين الاول ذكرناه الثاني اذكره الان الاول هو ان نفرض وجود موصوف اولا حتى يدخل الوصف في محل النزاع لابد من تحقيق امرين او شرطين الاول أن نفرض وجود الموصوف أولا هذا أولا وثانيا وثانيا أن يكون الوصف الكفته أن يكون الوصف أخف أخف مطلقا من الموصوف أو أخف من واجه من الموصوف نعم كلامنا صرت ولا صرت أنا, أنا خرجت إذا لم يكن مع الوصف الموصوف الموصف خرجتنا وعيد العبارة حتى يدخل الوصف في محل النزاع نحتاج إلى شرطين الشرط الأول ما ذكرناه أن نفرض وجود الموصوف اولا الثاني أن يكون الوصف أخص مطلقا من الموصوف أو بين الوصف والموصوف عموم من وجه خب يقولون نسبة الوصف إلى الموصوف على أربعة أقسام نسبة الوصف إلى الموصوف على أربعة أقسام مرة الوصف مرة الوصف يساوي يعني بينهما بين الوقف والموصوف نسبة التساوي مثلا مثلا أقول جئني جئني بانسان ناطق جئني أو رأيتوا انسانا لا جئني بانسان ناطق أو أقول هكذا لا تذكر لي أمس الغابر لا تذكر لي لا تذكرني بامس الغابر انتفتوا بين الإنسان والنافق لا علاقة تساوي صحيح وبين الأمس أمس والغابر يعني الماضي بينهما أيضا تساوي هذا واضح خب، ومرة تكون النسبة بين الوصف والموصوف أن يكون الوصف أعم مطلقا من الموصوف مثلا, مثلا أقول جئني بإنسان حيوان جئني بإنسان حيوان حيوان أعام لو إنسان أعام في المنطق قراتم بعد فالوصف هنا أعم من الموصوف هذه الثانية والثالثة وقد تكون النسبة بين الوصف والموصوف أن يكون الوصف أخف مطلقا من الموصوف مثاله مثاله أقول أكرم الرجل العادل أو العالم واضح بعض او الكبير او الجالس الاخره هنا الرجل اعم من العادم لانه ليس كل رجل عادم وضع صحيح فهنا الوصف أخف انا اضيق من الموصوف ومره اخرى الحاله الرابعه ومره اخرى يكون بينهما عموم من وجه واضح معنا بعد انا من وجه لك في العموم مثلا مثاله في الغنم السائمة ذاكاتون هنا بين الغنم وبين الثوم عموم وخصوص من وجه يلتقيان في مورد ويفترقان في موردين مثلا قد يلتقي الغنم مع الثوم عين في الغنم السائمه يلتقيان بعض ويفترقان في الغنم المعلوفة يعني غير السائمه وفي السائمه من غير الغنم يعني الابل مثلا قد يكون الابل في السائمه الغنم فيفترقان يعني مره التفتوا في من وجه مره ينتفل الوقف سجلوا هذا قيدوا مره ينتفي الوصف ويبقى ال... ويبقى الموصوف مثلا ينتفي الوصف الوصف يعني هنا الثومه والموصوف يعني الغنم فينتفي الوصف يعني مثلا تكون الغنم غير طائمه معلوفه أحسنتم غير سائمه ساقول في الغنم المعلوفة فانتفى الوصف لكن بقي الموصوف التفتوا ومرة أخرى لا بالعكس يبقى الوصف ويلتفى الموصوف فأقول في الإبل السائمة الوصف باقي والموصوف هو الغنم انتفى لأن حل محله الإبل هنا واضح اعيد القسمين الحالة الأولى مره ينتفي الوصف ويبقى الموصوف فاقول الغنم المعلوفه الوصف الثوم انتفى انتفى الوصف اذا حلم عنه الوصف اخر فانتفى الوصف اذا بس الموضوع الموصوف الغنم باقي صحيح ومره اخرى بالعكس اذا الحاله الاولى ان ينتفي الثوم ويبقى الغنم صار واضح فأقول بتعمير أصولي مرة ينتفي الوصف ويبقى الموصوف ومرة أخرى بالعكس يبقى الوصف وينتفي موصوف محل نزاعنا في العموم من وجه واضح هذه أربعة أقسام للعلاقة بين ال... بين الوصف والموصوف خب أي هذه الأربعة داخل في محل النزاع أيها داخل المصنف يقول أما التساوي والعموم يعني أن يكون الوصف مساوي للموصوف وأن يكون الوصف أعم مطلقا من الموصوف يعني الحال الأولوة الثانية يقول فقط عن خارجتان المحل محل يعني إذا كان الوصف يساوي الموصوف وإذا كان الوصف أعم مطلقا من الموصوف خاتان الحالتان خارجتان عن محل النزاع في الجملة الوصفيه لماذا؟ يقول ارجعوا الى التعريف في التعريف فرضنا انتفاء الوصف مع بقاء موصوف هنا في التساوي اذا انتفت الناطقيه يبقى الانسان او لا؟ اذا انتفت النافقية يبقى الانسان الإنسان في المنطق متقوم بجزئيه بالحيوان والناطق فإذا انتفى أحدهما ينتفى الموضوع اصلا صحيح؟ وكذلك في القسم الثاني إذا انتفت الحيوانية ينتفى إنسان بعد؟ ينتفى الإنسان لأن كل إنسان حيوان فإذا انتفى, فإذا انتفى قوام الإنسان انتفى الإنسان بعد لا موضوع فيه ونحن فرضنا في دخول الشيء الوصف في محل النزاع إذا انت الوصف يبقى هنا لا يبقى الموصوف في التساوي الأعمال واضح بعد؟ صار واضح؟ فإذا إذا كان الوصف مساوي للموصوف وإذا كان الوصف أعم ومطلقا من الموصوف فهاتان الحالتان خارجتان عن محل النزاع التضح حيب. هذا واضح الآن خب يبقى قسم الثالث والرابع يبقى أن يكون الوصف أخر مطلقا وأن يكون بين الوصف والموصوف نسبة العموم والخصوص من وجه. خب سؤال داخلتان في محل النزاع أم خارجتان أم أن أحدهما داخل والأخرى خارج المصنف يقول أما بالنسبة الحالة الثالثة إذا كان الوصف اخف مطلقاً من الموصوف مثاله أكرم الرجل العادل أو العالم يقول لا نقول هذه فقط داخل في محل النزاع بل نقول أكثر من هذا نقول هذه هي القدر المتيقن في محل النزاع لأن الوصف اخف إذا انتفى الوصف بطل اكرم الرجل العادل اذا انتفت العدالة الرجل يبقى على حال موصف يبقى على فهذه قدر متيقن في دخولها في محل النزاع فهذه حتما من داخل في محل النزاع لأن نحن شرطنا في الدخول ان يكون الموصوف باق بعد انتفاء الوصف وهنا اذا انتفت العدالة يبقى الموصوف يبقى الرجل إذا انتفت العالمية يبقى الرجل أيضا خب أما القسم الرابع عموم وخصوص من وجه قسمناها إلى حالتين صحيح قلنا مرة ينتفل الوصف ويبقى الموصوف ومرة بالعكس ينتفل الموصوف ويبقى ال... يا واحدة من هاي الحالتين داخل في محل نزع حالة الأولى وهي التفتوا في العموم من وجه مو كل الموارد داخل محل النزاع فقط مورد واحد وهو ما إذا تفل الوقف وبقيا أحسنتم وبقيا الموصوف يعني إذا انتفى الثوم وبقيا الغنم يعني إذا قلنا هكذا إذا قلنا في الغنم السائمة زكاة نقول إذا فرضنا وقف الثوم انتفى ما كان عندنا غنم صائم بل كل الغنم معلوم سؤال اذا انتفى التوم تنتفي الذكاء يعني الغنم غير الصائم لا ذكاء فيه فالموضوع باقي الغنم الذي انتفى هو الوصف يعني السوم هذا داخل في محل النزاع وليس بالعكس لو انتفى الموصوف وبقي الوصف لا نزاع واضح ف فإذا الحالة الشق الرابع الداخل في محل النزاع هو فقط ما إذا انتفى الوصف وبقي الموصوف وليس بالعاك اللهم إلا على رأي بعض الشافعية بعض الشافعية قالوا حتى إذا انتفى الموصوف تدخل في محل النزاع لأنهم قالوا المولى قال في الغنم السائمة زكاة خب إذا انتفى الموصوف يعني انتفى الغنم وحل محله الإبل وقلنا هكذا في الإبل في السائمة بعض الشافعي قالوا في الغنم السائمة زكاة هذه لها مفهومون حتى لو انتفى موصوف يعني الغنم لماذا قالوا نستفيد نستفيد نستفيد المفهوم لأن العلة هنا علة انحصارية يعني الشارع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقول فقط في الغنم فقط يعني الزكاة منحصرة فقط فقط في الغنم السائل أما غير الغنم حتى لو كان سائم أيضا لا زكاة مثل ابن فقالوا هكذا المصنف يقول وهذا الكلام ليس بصحيح لماذا ليس بصحيح المصنف ما ذاكر لماذا ليس بصحيح قالوا هكذا لأن المدارة, لأن المدارة في ثبوت الحكم وعدم ثبوت الحكم على بقاء الموضوع يعني الموصوف وعدم بقاء الموصوف الشافعيه قالوا في الغنم الصائمه زكاه في مختلف الاحالات فيها لها مفهومه لان الشارع اراد ان يحصر يعني بتعبير آخر التوضه عله منحصره منحفره في زكاه الغنم اما غير الغنم مثل ابن حتى لو كان سائما فلا ذكاة فيه لأنهم يقولون الغنم والثوم علة انحفارية في الذكاة فإذا انتفى فإذا انتفى فإذا انتفى فإذا انتفى, فإذا انتفى الموضوع وانتفى السوم انتفى الموضوع هنا مع ذلك نقول هناك مفهوم فإذا قلنا هكذا في الغنم السائمة ذكاة هذا يعني أن غير الغنم يعني الإبل يعني البقر سواء كان سائم أو معلوف لا زكاه فيه لأن الشارع أراد حصر الزكاه فقط في الغنم السائمه أما غيرها ولو كان سائم لا زكاه فيه وهذا كلام بعض الشافعيه المصنف يقول هذا الكلام ليس بوجههم وقد رده علماؤنا قالوا هذا الكلام ليس بوجهه لماذا؟ لأن هذا هو السبب قالوا لأن المدارة لأن المدارة في الجملة الوصفيه على بقاء الموضوع يعني الموصوف وهنا الموصوف لم يبقى وهو الغنى لم يبقى فلا مفهوم فلا مفهوما لهذه الجمله لا مالي بل لا في الغنم السائمة في الأبل السائمة في البقر لا يعني عام بعد بس بعض الشافعي قالوا بعض الشافعي قالوا النبي أراد أن يحصر الزكاة فقط في الغنم أما الإبل السائمة لا زكاة فيها البقر السائمة لا زكاة فيها وهذا ليس صحيحا. بعض الشافر اتضح المطلوب إلى هنا تطبق العبارة قال المصنفين موضوع البحث المقصود بالوصف شنو معنى الوصف نحن عرفنا بتعريف غير المذكور هنا التفتوا المصنف قال الوصف هنا ما يعم النعس يا نعك نعث النحوي صحيح وغيره وغيره يعني الحال التمييز و لا يقول بعد فيشمل الحال والتمييز صار واضح ونحوهما مما يصلح ان يكون قيدا لموضوع التكليف يعني الحكم قصده كما انه يختص انتهى المطلب الاول المطلب الثاني كما انه يختص يعني الوصف النزاع هنا يختص بما اذا كان كان ماذا فكما بما إذا كان الوصف هنا بما اذا كان الوصف معتمدا على موصوف فلا يشمل ما اذا الثاني فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم ناحو والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما او والزانيه والزاني إلى اخره فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم لقب كما سيأتي. لماذا يهال المصنف لماذا أخرجت القسم الثاني من هنا من مفهوم الوقت؟ يقول والسر في ذلك أن الدلالة على انتفاء الوقت لا بد فيها من فرضي من فرضي مو يعني موصوفة موضوع ثابت للحكم يقيد بالوقت مرتان. ويتجردو يعني الموصوف عنه عن الوصف أخرى حتى يمكن فرض نفي الحكم يعني الرجل موضوع فقد يكون مرة يكون عادل يعني مع الوصف مرة يكون مو معادل بدون الوصف وهذا يصير ويعتبر أيضا في المبحوث عنه هنا أن يكون أخف هذا الشرط الثاني الشرط الأول لدخول الوصف محل النزاع قلنا الشرط الأول أن يكون هناك موضوع والثاني أن يكون الوقف اخف هذه المصنف يقولها يعني ويشترط ايضا في دخول الوقف في محل النزاع في المبحوث عنه هنا أن يكون الوقف اخف من الموصوف مطلقا أو اخف من وجل أخاف لأنه لو كان مساويا أو اعم هذه القسم الرابع أو أعام مطلقا فهو خارج عن محل النزاع ليش؟ لا يوجب تضييقاً وتقييداً في الموصوف حتى يفرض حتى يصح فرض انتفاء الحكم عن الموصوف عند انتفاء الواضح وأما دخول الأخط من وجه في محل البحث فإنما هو بالقياس إلى مورد استراق الموصوف عن الصفة عن الواضح ففي مثال في الغنم السائمة زكاة يكون مفهومه لو قلنا طبعا لو كان له مفهوم عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة وهي المعلومة بعد وعما بالقياس إلى مورد افتراق الوصف يعني مورد بقاء الوصف وانتفاء الموصوف مورد افتراق الوصف عن الموصوف فلا دلالة على المفهوم قطعا واضح فار في القسم الأول يعني مورد بقاء الموصوف وانتفاء الوصف هذا داخل محل النزاع أما المورد الثاني مورد انتفاء الموصوف وبقاء الوصف فليس بداخل القطعان فلا يدل المثال على عدم الزكاة في غير الغنم السائمة أو غير السائمة كالابل إلا أن الموضوع وهو الموصوف الذي هو الغنم في المثال يجب أن يكون عن باقي محفوظاً في المفهوم ولا يكون متعرضاً لموضوع آخر يعني الابل والبقر لا نفياً ولا إثباتها، فما عن بعض الشافعية من القول بدلالة القضية هاي في الغنم السائمة المذكورة؟